أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ علي نبى ادم بالحق اضربوا وضربنا فتقبل من احدهما فتقبل من احيه ولم يتقبل من الاخر قال لا اقاتنا قال انما يتدبل الله من المنتقم إن شمت الي يدك متقد تدني ما انا بماسط يدي اليك لالقهت لك اني أخاف الله اني أخاف الله رب العالمين اني اريد ان تجبر ابني وابنك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء شو كنت اخي فقطلا فاصبح منا الخاسر فغضب الله ضرابا يبحث من يدعه من نوض يرى كيف يهاني شوه اخي قال يا اخي متى عدست ان نكون مثلنا كالغراب فاا لي سوءت اخي فاصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير السنع فسادع في الأرض فكأنما الناس جميعا ومن أحيانا فكأنما أحيى الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا من منهم بعد ذلك في الأرض لمشرفون إنما جزاء الذين يحارمون الله ورسوله ويسعون في الأرض بسادا أن يقجلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ولهم في الآخرة عذاب عظيم إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوشيلة واجهدوا في شريك اجاؤوا في سنين عنكم تفلحون ان الذين كفروا في الارض جميعا لو امنوا ما في الارض جميعا ومثلمو معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تضم وَلاَ مَعَادَ لَهُمْ أَن يخرجوا مِنَّا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَّا وَلَهُمْ عَذَابٌ نُقْ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَضَرْبُوا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُم مِّنَ الشَّهَادَةِ إِلاَّ من بعد ظلمه وأطلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله لم بلق السماعة والأرض <تصفيق> شبكة ملامح